التسجيل الرابع والأربعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة الرحمة للعالمين وظهر ذلك في سيرته قبل الهجرة وبعدها وحين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول أعماله بناء المسجد الذي تقام فيه الصلاة وتدار فيه أمور الدولة وغيرها ويسكن فيه الفقراء من أهل الصفة ثم كانت المؤاخات بين المهاجرين والأنصار فقد قدم المهاجرون من مكة المكرمة تاركين وراءهم كل أموالهم فآخاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار والعمل الثالث بعد الهجرة كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة تشبه الدستور عرفت بوثيقة المدينة توضح التزامات سكان المدينة من مسلمين ويهود